فوانا لله فضلا لله كثيرا واشهد ان محمد عبد الله ورسوله والحير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعلى جميع من اتبعوه الى يوم الدين فبدا عين الحديث فالله قال الحديث محمد صلى الله عليه وسلم شبر امور من جهاتك كل جهاتك الى او الى في ظلالك اما بعد فإن شاء الله سنشرح في سرد كتابي الموقع للإمام المالك لأنس رحمه الله وقبل السرد نتعرف على هذا الإمام العظيم الإمام المالك الإمام مالك أبدا عالم كبير وإمام جديد إمام المدينة إمام داري الإجراء أي المدينة إذا أقولنا داري معناها المدينة فهو إمام داري الإجراء مديك انه انس وبمال انه انس بمالي في عام الاصفر في الخزرج جدهون الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه صغار تابعين هو حضرة صغار تابعين وجمع عين المدينة والمدينة كانت يوم دار مركز العين ومركز السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مهبط الوحي والصحابة رضي الله عنه تلقوا الكتاب القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فمالك رحيم الله أخذ عن علماء المدينة أخذ عن مفر وأخذ عن السنة أي تحديث الأصار فنبغى بالعلم منذ صغيره فالماء كابير وسار ذكلا صغير قال ابنه ابنه اخته قطوة اسماعيل ابنه ويس هذا ابنه اثناني الذي صديقه بصالة العين وقال له اذهب الى ربيعة إذهب الى ربيعة ربيعة ابن عبد المحمن هل نعروف هذا اول شيء ايماني ربيعة ابن عبد المحمن ابن ابي ربيعة هو أول شيء في مالك هذا عالم كبير مداني من صلاح التابعين أيضا أو من تابع التابعين فقالت له وتعلم من سنته وتدبه قبل أن تأخذ من علمه إذا إلى ربيعه وتعلم من سنته وآدبه قبل ان تأفوذ من علمي يعني شوف الامهات من عقب الاه تعلم من سجد نهاياتي اخلاقي كذا وآلم قبل ان تأفوذ من علمي الناس يوم دا ثلاث امك على الأدم قبل لأن الأدم لو ذا مستخلعين أخلاق الحسنان أخلاق الطيبان الأداء المتمنزة أداء الإسلام أخلاق الشساب حياة الإسلام وقع علماء وقعاء وصبراء الشيوط يوقعون نسان تليمهم يستخدمهم يتأذب معهم يسلم عليهم هذه كلها كان الناس عليه يذهبون بأولادهم إلى العلماء ليتعلموا منهم الأخلاق قبل أن يأخذوا العلم لأن السلفان وطرسين على أن أن يصبح الأداب العلم لأن العلم في الأداب علم ضاطع العلم في الأداب علم ضاطع يقرأ القرآن أو يأخذ الحديث أو فدولة ليس به أجل لا يموكب علماء ولا يموكب فقعاء ولا يستهدي من خبراء وليس به أجل. اداب ديش وانا بنوذا كانوا اداب هذا الهدف ف فتيار فتيار رب العنيف العلم لا هذا ليس فترامي الملك على موضوعات لا عندنا لهوم هل سيعلمنا ذلك تزعى في روح العلم حيمة العلم حيمة علماء كانت كلها شوف إذا أردت أن تكون عالم شوف قال باشك علامة يعني تلبس أحسن فيها فقال لو إذهب إلى ربيع وتعلم من سده والأدم قبل أن تأخذ من علم يأخذ الصغير يعني لا يتعلم من وهو مهداف وليه شد الهاجة الى الأدابة. الى الترمية الى الاخضار ولهذا الله مبار رحمه الله هذا كان لكذلك ايمان جميع ايمان مالك مالك رحمه الله كان و عبد الله مبار ايمان العراق في انتهيت من بلد. فقال فطال طال عمرك ال 30 سنه والعمر 20 سنة. وأسأل الله تعالى ان نخل راح وانا ابو العيد تعلم في الادب ثلاثه انسان لازم الانسان ويتعلم يذهب وعلماء يقول عنه الأداء يقول عنه الهياء عن يعني في السوق يقول عنه أمور كثيرة وكثيرة ثم العلم اشتريسا يعني ثلاث سنوة علم أجد فلهذا كان علمه نافعا وعلمه موصل إلى الدنيا كل بأسرع العلم علمه نتاع إلى الدنيا بأسرع ف فقرمت الأداب ثلاثة مسلا والعين العسرين جلحا في المنزل في قرصمتي وعقب على هذا كلام فقالنا قال وكانوا يطلبون الأدب قبل العين وكانوا أي سلم يطلبون الأدب قبل العين فالأدب قالوا يعني الأدب يصفق العين الأدب يصفق العين أدب يصفق القرآن تعلم الادب هيا الاخلاق الطيبه الاخلاق الحسنه تكون دي عليك عن عن عن عن, عن الاطفال الاخرين فما الله لابيه هو الى ربيعه الدين ربيع. ابي عبد الرحمن المعروف بربيعه الراضي الايمان كبير فقيه فقيه في مقالهنا فاول شيخ دي ايمان مالك هو ربيعه انه ابي عبد الرحمن ثم قال على اعجاز كثير الله قرع على اعجاز ادم بن من المسلم بن هشام السوري وبن محمد بن المنكير هذا عالم جالي مؤلف المنكير الله المدينه وقرع على ايجاب مسعيد الانصار من صغار الجامعين يعني مالك رحمه الله كذلك على ايجاب مسعيد هذا يمكنني ايضا افضل هذا الحديث واذا صحيح مقابل صحيح في هذه في الكتن السنان وهذا فكلهم اولياء وايهم من شيوخي الا امامي رحمه الله وقر على محمد بن جعفر من الان يعني من علي بن حسين بن ابي طالب وعلى غيره من, من من الذين من, من العلماء ومن الفقهاء وقر على سيد الاسلام وقر على يعني كثير من الناس الله فأخذ العلم عن أهل المدينة احتى كبير في هذا الشكل في عم سنة والآطرة مالك رحمه الله هذا الغفعين فلما شديد له العلماء المدينة بالعلم صار إماما وكان ما يقالب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبارك المسيب النبي صلى الله وكان بروسه العلمي لعده في مسيب النبي صلى الله عليه مع الأيبان والوقاة لا يحديه إلا على طهار لا يحديه إلا على طهار اللي علوم وقبل أن المسيب كان يتطير يلي أمنقي ويربس هجمة فيها يجبر لي بسهل اجمل في الجاه وطانته ويحدث بنبل ومقام كرام الذي يقول فيه الذي يحدث كان يقول قصر الطاب في الهيبه نبل والله له هيبه كثيره كرام كثير كان يمكن حديث النبي صلى الله عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهديث وهو الماشي ولا الطريق وكان يقرأ علي ولا يهديث يعني قد يقرأ علي الهديث ومع ذلك كان متواضعا زائدا لا يفتي إلا فيما يعلمه فإذا قال لا أعلم لا أدري وهو الذي قال لا أدري نسق العلم يعني العالم قالت له إذا أن يكون نسق العلمية لا أدري مالك رحمه الله نسق العلمية نسق العلمية فكان رحمه الله لا يمتئ إلا بالقطأ أي إلا بالسنة كما أنه كان قريضا على سنة النبي وعلى أدري على هذه الصحابة والجاهلين لا يباعث سنة النبي صحابة كما أنه كان شديد الإنفار على أهل البداية في شديد الإنفار على أهل البداية مالك رحمه الله متبع لفدي النمس متبع لسه الله متبسك بالحبيب لا يرشف عنه مالك رحمه الله وكان لا يتباهى بالحبيب أي لا يقضى بأنه حبيب فجاء وجماعة من العراق ويقال سألوه عن ست وثلاثين مسألة لجماعة غيراتة العلمات والمدينة فسألوا عن ست وثلاثين مسألة في العين المبين فتوى فقال بأثارها لا أذين يعني سألوا عن مسألة بعضها قال أثاري أو قال بها لا أذين لا أذين فقال له ونحن قد أتينا من بلد معين جينا إليك في هذه المسائل وأنت تقول لا أدري فقال لا يا هؤلاء لا يعجبكم ثياني ولا جلوس هذا ارجعوا إلى أهل بلدكم وكل من لقيتمه قولوا له قال نائك لا قل له كل ايفه ترى قال مالك قال لا اعلم الى اعلم لا اعلم لا لانهم كم يعطون العلم الى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك كان مالك حتى ترى برح حال مدينه بنى فقال لا يثو وما لك في المدينه قال لا يثو اي لا حق لي اخلي ان الناس وما لك في المدينه لا يثو وما لك في المدينه يعني ليس من حقي ان ولا ان يستفيئه الناس وما لك في المدينه فكانت الفتوة ترجع بإكتبال الله رحمه الله يعني الفتوة وما افتحت شيد له شنوكه بأنه أهل أصبح أحداً في الفتوة لأن الناس مدلوا انت في حق الله الكلام عنده كثير ولان قال دين اذا دخل العلماء يعني اذا دخل العلماء اولا فمالك النجم مالك النجم ديال الاولاد هو نجم الاولاد اذا دخل العلماء مالك النجم ذلك كما الله أخذ كما ذكرنا عن كذير من الآئمة وكان لا يقول إلا عن ذقب وعن صاحب عينه لا يقول على يعني من, من, من كل النسلا لا يقول إلا من كان لا يهدف إلا لا عن ذقب لا يهدف عن مؤتبت ولا عن ضاعف الحديث لا يهدف إلا عن ذقب لا يجرح موضوع ولهذا هو أبركت سبعين في هذه السواري يعني سبعين ردل في هذه السواري يعني من مسلم من إسرائي جرسل السواري وعلي. والله لو أن أحدهم اتمن على مال المسلمين لكان أمينا عليهم يعني هذا السبعين لبقتم لو اتمنه واتت على مال المسلمين على ذلك المسلمين اجعلهم من ذلك فقال أمينا عليهم ولكن لم أقل عن أحدهم لأنهم ليسوا من أهل هبيبين. لكن هذا الصلاح وآل التقوى فيه ما يلتبه ما أخذ عنه لماذا؟ قال لأنه ليسوا أهل الأبيب فقد يقول ربما صالحا ولكنه ليس من أهل القرآن ولا ابن الأبيب ولا عيّة وعيّة جوليّم ولكن ليس من أهل الحديث فأمين رحم الله كذا مع الصلاحيين والكواه مع أنه الأمين من زاه الدنيا الناس بمال المسلمين أن يقضوا وخاله لكذا أمين عنه ولكن لم أفوذ عنه لم أفوذ عن أهلهم لأنهم نسوا من أهلها الشاب ملك رحم الله هدف كتابه هذا موقف وهو أصحب كتاب بعد كتاب المذكرة قبل قبل صحيح البخاري الصح في تاب كتاب الله قال عن الشافعي عليه الموطا ما رايت كتابا اكثر ثوابا من موطئ امامي ما رايت كتابا اكثر ثوابا من موطئ مالك رحمه الله وقال تلمذه هو عبد الله المصري علي عن الموطا من كان في بيته كتاب الموطى فلا عليه أن يكون في بيته كتاب يتحدث عن الهلال من الأرض قد عندك كتاب الموطى يهديك عن كتاب في الهلال من يقال أن فهذا الموطى في أربعين سنة وهو يحضر وهو ينقيه والله فضعين سمعين جمع بالحديث أي ما سمعه سلوكه من, من الحديث نبي سمع صح. وجمع به من أحديث صحابة الوقوف وجمع به الآثار عن التابعين وتابع التابعين ثم جمع به ففقه هؤون يعني إذا سئل أو كذا جمعه لي هذا في كتاب الموطط فكتاب الموطط يعد هو اول كتاب قُلِّف في السنن والأرض اول كتاب قبل البخاري قبل المسلم قبل الاميلاويل قبل هو اول كتاب جمع فيه اختام الشريعة لما نبه هو القصر هو القصر اصح ابو خار صحي البخاري اصح صحي مسلم الاصم موطئ ابن ابي داود هو الاصح وما من من هذه الكتب يعني صحه البخاري ولا صحه مسلم ولا ابن ابي داود التميد ولا الاسان ولا المستنبه ولا مس الصيد ولا غيرهم من, من كتب السنن ما من كتاب من هذه الكتب الا وتجده احاديث عن مالك لا من أبوابه ولا بأيته ومن حديث من أحاديث الأنواع ثم هو أول إيمان حديث مارك رحمه لأن المخاري كان قبل بعد بعد إيمان مارك المخاري روي عن تلابذ إيمان مارك المخاري يروي عن تلابذ إيمان مارك فهو أول حتاب ضهر جمع فيه علم المدينة علم المدينة جمع ثم هو أصحب كتاب بالذكر لا يماثل موقف كتاب بالذكر لأن كتب الزكر أصحاب هذا الخامس سادس ثامس سابع إلى ذلك فدخل هذا من أقوال من سوفا مثل أقوى تنسبه الإمام منه وهي منسوبة إليس يعني صحيحة إلي الشاكري إلاء الحنيبة إلاء أتائي الإمام منه وهي رسم له ما في فهو لا شك أنه من إمام منه لأن الأنب أو بيه ليس فيه ليس فيه يعني صحيح مئة مئة ما في الموطة هو الاتمان لباني ثم كتاب الموطة هو أول كتاب بالفقر عز الجديد بالصحارة التابعين ما هناك كتاب يعني عز الجديد بالصحارة التابعين إلا الموطة كلها الكتب كانت بعيدة عن عصر الصحابة وعصر الدائم كتب المؤلفة مثلا فرديح ولماذا كلها كانت بعيدة فما يفضل المرضى هو أقرأ كتاب يعني من أي السيلة من أي الصحابة والدائم هو كتاب الموفى ثم هو هجة هجة في الأحكام الصحابية ومسائد ذيك هجة لماذا؟ كما ذكرنا في عهد عجمال مالك كان العلم متوسراً في المنينة وصار أئمة كثير تابعون أئمة كبار وأنبت في هذا الكتاب معه شهود من أئمة كبار شهود تابعين شهود أئمة كبار في حضرة مالك رحمه فما أحد الله أضع على ذلك ولها لا ضعي ولا, ولا أمانا هذا الكتاب هو إجماع إجماع من علماء الجديدة فهو متميز الكتاب الكتاب موطن متميز يعني عن باقية يعني الكتاب ثم بداية الساعة إذا بدا كنت لم تنهروا منها ولي تذهب للأحوال ولي تذهب للجالة والفلسافة وليها لأنا العهد قريب أنا عهد قريب لذلك السماء مالي معي برضا عهدوا قريب صحابة مئة وصحيب موتي مئة وصحيب يعني عهدوا قريب ثم هو في ذلك الزمان كان عامل أهل المدينة في الشخص يعني ماذا لأتي أهل المدينة يعني عمل أهل المدينة بصراحه من أكام بهذا حجر عملوا أهل المدينة في جدعات اتنافه رحيم الله وإي لم يقل بهذا الحكم أو بهذا المسألة هذه لم يقل بهذا هذه مثلا ما هو اجلح في هذه المسألة هذا فكان عمل أهل المدينة حجر لماذا؟ لأن ما كان هناك في ذلك الزمان أن يتجعوا الهلاء ولا أن يأتوا من أقوال مخاربة للسنة ولا للدينة، أبداً فكان في هذه الزمان لعجب النماتيك عمل أهل مدينة بالجرح فكل ما في الموضة لا يخلو من دليل. كل ما في الموضة لا يخلو من دليل. لا من الكتاب ولا من السنة يعني كله أديته مفهودة في الكتاب وفي السنة فأوضع أعظم كتاب الله يعني أعظم كتابا في مسائل الأحكام مسائل فكر يعني في شعب الله فرحم الله الإمام بادك رحمه الله وألقح كتابا وألب هذا الكتاب العظيم ورواه عنه تلامدة التفيرون الذين رأوا هذا أبو الله يعني أخذوا عنه فمنهم يعني يحيى بن البيض كيفي هو الان الموقع يع... يعني يعني ابن يدي في هيئه ذاتيه في الموتá, عن مالك, منها رواية بتاع الموضأ لها إذادي القصة يعني الآن هي رواية موجودة إلا بعض منها كذلك رواية غازي بن حيث الأندلسي المتوفى مئة و 99 يعني غازي بن حيث هذا أندلسي راح لمن أندلس إلا مينة وأخذ رواع المالك الموضأ لكن هذه رواية غازي بن حيث مع الأسات زي كذلك الآن غير من جودة فالغاز المفايصة الله قال من أنجلوس إلى المدينة فأخذ الموقع عن إمام مالك وأخذ القراءة عن إمام مابع نفس الذي أقول بقراءته من رواية إيوارش لأن نابع رحمه الله والأمالك كانوا في زمان وثن مالك إمام المدينة في الحرح والحديث والسنام والآخر ونابع أبي معيد مدني إمام في القراءة وقرا ذلك على نائب القطان وقرا نائب على مالك الحديث الموقر يعني لان كانوا كان, كان كل واحد يقدر عن لقاقه فالغاث بن قيس دخل من مجلس واخذ الموقر والمتعلم مالك وهو اخذ القراءه قراءه نائب علي المال ورجع الى ورجع إلى أندلس. ومنهم مسعب سبيلي ومن محمد بن عيسى وغيرهم من الروات الذين اروا الوطّع عن الإمام المالي كتاب الموطّع هذا أسانيكم وجهة موجودة إلى الآن والحمد لله يعني هناك من الناس يعني الموطّع يقوم يأخذ اللائح عن الصادق فيأخذ الصادق عن الكبير متسلسل وبالحمد لله الأساني في هذا الموقف في كتابي اذا هذا يعني عن يعني عن رحمه الله وما يعني يعني كتابي اما وضع باختصار والا فالكلام يقول يعني ان اعمالك تبارك الله وعلى كتابي هذا الكتاب هو بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا ادي اسم الموصف يعني صلى الله عليه باسم الموصف ده هو ده الصلاه في قيل قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الاوتصال اذا قيل أما وصل الله على سيدنا محمد هذا بيسم من المغربة هذا غير الناس كي تسرطوا هلو وهو بسم الله يحمان الرحيم باب محمد قال هدثني يحيى بن يحيى النيت أمالك ابن أنس أمالك ابن شهاب أنه وابن ابن عبد العزيز أفرص حجرتها. والسلس في حجرتها قبل ان تظهر. وهزتني يحيا. انبال من لو جبعت أن أقصى ثم قال